الحمد لله نحمده ولا نستعين ونعوذ بالله من شرر كسبام في آيات من يدي الله فهو المحسن ومن يعبد غيره فهو أشهد أن لا إلا الله وحده شريك له سلم الله محمد رسوله من كل قبر في ومن عاد عنه من الذي صار غير إيسوع المسيح والله على محمد وعلى آل محمد ما فليس على برئ وعلى آل وبارك على محمد وعلى آل محمد جوارك برئ ملاذ برئ في العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشتنا على كانت شنف الملكان بنوغ المغام كيف نثل عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضلة إنما يجرزل في بطن نار جهنم نام قال لوف البنية سلمة أم سلمة أم سلمة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 زور زول <سؤال> أول <سؤال> لو يجون تلبوا كعالم <سؤال> وصيح. كده، أباكي، أوه، والله كاتي كاتي أخيرا كشيء مكملين تماما بخلصوا. شخص بس أحيانا عن وقت كاتي كريم بتسمني يأس وقت بعنا وكمان بولد من جسم أجمل بسعر قوي، أجمل نقول لي جوانت لي ما غير كفاية يعني قلت يعني نسوم هو صديق يعني جدا.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 ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان هذا لكنك تجد ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم وسط قرش دارس حديث على مين عنده عايشة دوا حديث. أكره يعني هذا المتنات التحتية، مفتوحات لقد كانت هذه الماضي التي كان بها بها بها او او بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها او بها بها بها بها بها بها او بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها أو قارنوا إنت أو ترجع إلى رجال جرب جر فلان من الماء جرعه لو صو لو إيش لا بلقى أو كوا في ناعل فضة أو كان بناغش يالدول كشي أوي أخواتها تبي الجزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل. كو لا وين؟ هذا الدنيا. فريد أكر. يعني أول مو. كانوا كيف عادوا وين؟ كيف عادناكش؟ ليش في بطني أنا جندن. أو خدي أو دمجة. إنما بطني. دبيك ذكر الجزاء من جنس العمل. أقول نزول العذاب ليه كذا ذكر ليه حاسة بزيني عذابي سبحان الله قط من الشاربي لو كذا قال واحد في الله الأقابع يعني في هذا صوت المخيف طيب نار بالرفع والنطبي. من رفع جعل الفعل للنار أي تنصب نار جهنم أقول هذا تنصب تنصب في الوقت ما كده تفعل المضالع في الوقت أو كده فاعل شو قاله نار نار جهنم في هذا الوقت فاعل تنصب نار جهنم في الوقت نار تنصبك وما كده تهي فاعلك نارجنا سأح به في جوفي ومن على الفعل الشارب أي يصب الشاربون أرجعنن هو أخ يعني هو كزي عوقي دخواته لا عريز لا أجود يعني يعنى شو هني كذي غليظة من بشارع صدق حتى الله خايف يقول أو الله تعالى كل أنا نيتنا من إن شاء الله تعالى غليظة غليظة ويا تندي على لا تندي وجهنم علم على طبقة من الناس نا وکلیگ و تباق کامی نه چیزی که نی اولی دادنم، مسمیه جهان نم، دوچندهایی دادن، ایبو دیقق قاییه، چه قولا یه زور دار، نهیی، هولقولا. دارم میکاه قاییه، آنها تباق میمیه، شک میاد بیدارم، از مثلا یه خمپر دفع میشه لعنت، ای دستشون مثلثك، أصل؟ لا، إذا والله غسلوني، هنا هو أعلى الجنة ووسطها، هم أعلى كيتين، هم وراثة الشتى، وجلب لي بقاطتي، قال بقاطبيها، بعد كذي نعم، نعم، صلبت مزلاطك وقولوا ان الملاصقين في الدش أسفل من الناس. دركات يعني خاطرمل أخواني. مل أخواني داركادنا خاطرمل أخرين دار طيب من ما ياب. الحليم الصوت في نازب حرام بوني وارجوي أو لا هل دغل دغل. يعني هل يعني هل ومثل ومثل ولولا ما زال يكذب يا سلام كبسي او اذا كان يرنوها يقرا ولا تقول لهم ما اوفين اقوى يا ماله اوف يا ماله ما ماله زال يكذب يا ماله زال يكذب يا ماله زال يكذب يا ماله زال يكذب يا ماله يا والنصوص الشرعية كثيرة ما تترك شيئاً وتترك مثله وما هو اولى منه من بعد الاعتفاق خالل تعالى سرابيل حقيقهم حرة ذكر أنا درسهم تباي يعني لا داي القران يحتاج الى مكانه فقط من الممكنه ان يكون مختلفا من الممكنه ان يكون مختلفا من من الممكنه ان يكون من الوعيد الشديد على الشارب في اله الفضه وعيد. وعيد يعني اخوبه اخوبه شديد لها لوك زيجره لازيج يعني زير وعكا عذاب الغشاء فان عذابه غرير وشديد فانه بارتكاب هذه الماضيه سيسمع لوقوع عذاب جهنم او اخذ جيل الثري جيل عذاب جهنم ثري في جوفه ولو قل وشوشي دقاغل في جوبي صوت مرعب من منكر لذلك أنا مرعب منكر وهذا ليبقى صوت الشيء في السناس والزور ما أخوش مقابلية وكلها في الدنيا هي تكبولي جلزة ما أخي على الجنس العمل في الحديث إثبات الآخرة إثبات لدواروش عذاب حال يوم الكيانة. وهو امر واجب من الدين ضرورة هو من ضرورياتة او لمساعده ضرورياتها او انها زي نازعم هل يمكن ان يكون لك لا يمكن لك أنتزلتَ يافر زعلني؟ أو كي كفرني؟ ولا نبيه أظن زانية خرامة. ما في كفرني. شو محتاجي ده ضروري. مين بيقوله من ده زاني؟ يعني من لما تخرج من ده زانية. على بس هذا شيء تري أي مسلمان ليش؟ كل تازار تناول يستان؟ إيش أبغى أقول؟ تقول ما تقدر تقوله. تقول لي؟ تكذب؟ تقول لي؟ وفيه أن الجزاية كل وافق هذا ستوسسا ستوسسا وفقيتها وفقيتها أو كبارك كبير فهذا الذي اتبع نفسه هو بجواه هو على جغانك وتمتع بالشرق الانهالكب كيف بخلاتها نوجه على الاخير ذلك من بدني الذي تمتع وصل ذلك وفقنا في الجزاء وفقنا في ايه ده واكله عايشين عاشوا الهنا لذتي بخار دي يا لذتي بخار دي لا ده الدنيا هم واشينان خواهم خلون ماذا ما دام قدامي عيش يا اسبروش شبي لا ودي ا اوري قال ده عشان دول رجال زي هم واوز يعني بقى منين هو يا اخويا خلون اي ما بايز مشات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 جاء الله الا تجيء والله موخذي في بزغ الايه التي تجريت لا تسجلوا لزالوا هذا التي بازغا كم اني يشكرون يا والله شوفنا نوح هذي زي خلقال دين إلا قال إنك جلنا أقام المجد كعبد زعافو قال يا أقام حد ما ديوان لا تجيبيني بيجي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 ساعديه ساعه دي ساعه تأخذ الدنيا تربو خلاص يعني اللي هي اللي تلقى هوينك اللي تقوله و بعضهم يا الخير لا أنا لينا ولا مرتقب له في سكيردن و كشف قلوب الفقراء لو كان مش شئن هو, فقير هو على هو وقال بعضهم هو هدف كنتابي فإن الإسلام بوستي داي. خلينا هو شيء يخلق شيء لو لو يتلكل. لو يبر الله لحاش وهذا خلينا، إلا ما نحن، هو جت عالنا تزيد تزيد، فذهب القطب هما رفضي العالني للنقد لما تقوم الأشياء، وتحصل بيه بيه ولكن والضرورات والحاجات يكون كانوا افضل من ضروريات ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك بقى من اجل ان يكون هناك افضل من اجل هو من اجل ان في عركات جهرانة بسي شوارين آآ حفظة بي خلق استبادية لين هو تعطيله الحاجات هذه هو برورات وهي لأن شوالات لدينا بي شكالهو يبلغو ومساعدة جهاز فهذا كان لبعض عالي كان بي أعلم او بدون وجود مصر عراج حيث مصر شلانية وخيري جببه في استعمالنا هي ما يكسب القلب من الهيئة والحالة المنافية إلى الأمورجية منافعة بواهرة لأنه لا، بكارينات يريد هو كما تظل تحيئة وحارث شيئاً تقبلي كان المالي مادية فإن كنت أخبرت العبادة كبير لا يفعل هذا الظلي لماذا كانت ساديد شيء لو إلا أو إلا تعني شوال لهذا وعلّن صلى الله عليه وسلم اللعبة يغنبّر اللعبة كيف يمزّعنا يا ينال الكفار في الدنيا للدنيا برزة مكافل إذ ليس لهم نصيب من العمورية ولكن كيف أن تجعني لأبو غير التي ينالون دي الأخرة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 حديث ربما كثيرا كانت توحديثه حديثه حديث لاشي لا بدوء الا تيمم لك حديثك لا تقل هل تشتاقين كم لا بواسطه الا تكاليف حديثه لا تقل هل تتاقلم لا تتاقلم لا تتاقلم لا تتاقلم لا تتاقلم لا تتاقلم لا تتاقلم لا لا